ويل مغضوب عليهم وله الظلم <تصفيق> ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أقضى وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ وَإِلَى رَبِّكَ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 قَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَى الضَّالِينَ <تصفيق> أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرْ حَتَّى زُغْتُهُ الْمَقَابِرِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لترون الجحيم ثم لترونها عينا يقين ثم لتسألون